اسم ربك ا ل أ ع ل ى الذي خلق فسوف والذي قدر فهدى والذي أ خ ر ج ا ل م ا ه فجعله مثالا سنقرؤك فلا تنسى إ ل ا ما شاء الله إ ن ه يعلم ج ه ر وما يخفى وليسرك ل ي س ر ى فاكر ل ف ض ي الدكتور محمد راتب النابلسي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 طريق. لا ي س موسوعه ن ل ا يغني من ا ل ن ا ع م ب س ع ي ه ا راضية في جنة ع ا ل ي ة ل ا ت س م ي ه م ر ف و ع ة و أ ك و ا ب م ر ف و ع ة ونمائق م ص ر و ف ة وسرابي مبتوثه افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصنت t h a l k y o